اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت سبحان الذي خضعت لعظمته الرقاب سبحان الذي ذلت لجبروته الصعاب